كل القلوب الى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل اما الدليل اذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل ومعي بهذا شاهد ودليل اما الدليل اذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل Petni mille dukaajnej Ale Ezuru i Wpta العيون بكفه لما بدا فوق الخدود تسيل رد العيون بكفه لما بدأت فوق الخدود تسيله كل القلوب إلى الحبيب تميله ومعي بهذا شاهد ودليل اما الدليل اذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل